محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي ينعقد إلى مدينة الدريوش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية وافتقنا الله للجميع لما يحبه ويرضاه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وقد بلغ بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث حذيفة بن اليمن تكلمنا عليه بما يصر الله جل جلاله ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بأمارات الساعة والعلم عند الله هل التبويب من الشيخ رحمه الله أو من غيره؟ لأن المصنفة رحمه الله تعالى كما أظن أني نوهت على هذا من قبل لم يبيض كتابه هذا ولم يرتبه وقد ذكر جملة هنا من أشراط الساعة وأماراتها ثم بعد ذلك رجع إلى ذكر أحاديث في الفتن ثم يرجع بعد ذلك إلى ذكر طائفة أخرى أيضا من أمارات الساعة وأشراطها وإن كان الغالب فيما سيذكره لاحقا من أشراط الساعة الكبرى قال هنا من أمارات الساعة من هذه للتبعيد والأمارات جمع أمارة وهي العلامة وبهذا جاء تسميتها في السنة النبوية كما في حديث جبريل عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل وتسمى أيضا بالأشراط جمع شرط وهذا جاء في القرآن جاء في القرآن وهو قوله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ويسميها كثير من أهل العلم بعلامات الساعة ولا يحضرني شيء في هذا من جهة وروده في الكتاب أو في السنة ولكن الأمر مما اصطلح عليه أهل العلم في ذلك والكلام في أمارات الساعة وأشراطها راجع إلى الإيمان باليوم الآخر يعني أن من أفراد وآحادي ومتعلقات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أمارات الساعة وأشراطها هذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر وأهل السنة والجماعة يودعون هذا في كتبهم وفي عقائدهم ضمن هذا المبحث وكثير من أحاديث أشرات الساعة من جملة أحاديث الأحد التي أجمع أهل السنة والجماعة على قبولها وتلقيها وأنها مفيدة للعلم كما وخصوصا إذا استفدت للقرائن كما ذكر إجماعهم الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع كما ذكر الإمام ابن السمعاني في كتاب قواطع الأدلة وكما ذكره الأصفهاني في كتاب الحجة وكما ذكره حافظ ابن القيم وابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وللإمام الشافعي رحمه الله مبحث عظيم في هذا الباب وكذلك لشيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مبحث في الصواعق المرسلة وكذلك كثير من أهل العلم البخاري رحمه الله عقد كتابا في كتابه الصحيح في كتاب أخبار الآحاد وآل السنة يؤمنون بهذا كله ويصدقون به وهو داخل أيضا مع كونه من الإيمان باليوم الآخر هو داخل في الإيمان لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمارات الساعة وأشراطها من أمور الغيب من أمور الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها وأطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على جملة منها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أمته بما يكون من هذه الأمارات وهذه العلامات وهذا أمر معلوم وأثره في إيمان العبد أنه يقع به التخويف من قرب هذه الساعة وكلما كان الإنسان عالما بأشراب الساعة وأماراتها وعلاماتها وما يقع من فساد الزمان فيها وخصوصا من ذهاب أهل العلم وقلة العلم وكثرة الجهل وتفشيه والذي ينتج عنه كل شر حمله ذلك على الخوف هذا أيضا مع تطلع النفس البشرية إلى معرفة ما يكون خافيا وما يكون أيضا من أمور الغيب وفي هذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة يقول عليه رحمة الله العلم بما سيكون ويحدث, ويحدث ويستقبل علم حلو عند الناس يقول الحافظ ابن القيم العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا أمر معلوم لهذا تجدون أن تطلع كثيرين من الناس إلى معرفة أمور الغيب وأمور أشرات الساعة وما يتعلق بها أودع كثيرين ممن خاض في هذا الباب بسبب الجهل في أنواع من الضرابة وأدخلهم فيما لا يشنون وذهب يمنة ويسرة في تطلب أمور أشرات الساعة وعلاماتها وأماراتها وحملهم ذلك ضعيفة والموضوعة والمكذوبة وخصوصا فيما يتعلق بأمور الملاحم ولا يفقحكم ما حصل على الناس وجرهم في إليه من الضلالات والانحرافات بسبب ذلك وما قصة جهيمان وما حصل منه ومن نهلته الخبيثة التي جرت على المسلمين ولا تزال ويلات لا يعلمها إلا الرب جل جلاله. وقبل أيضا أن نتخوض في هذا الباب أنبه على أن من أهل العلم من يقسمه علامات الساعة أو أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى وهذا لا وجه له والذي عليه الأكثر هو يقسمونها يقصبونها إلى صغرى وكبرى في هذا نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ البيهقي وغيره قال الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار و ستأتي وكلام الحافظ البيهقي وبهذه الأشرات صغار وكبار فأما صغارها فقد وجد أكثرها وعما كبارها فقد بدت آثارها وهذا الأمر على ألا وهو التقسيم لعلامات الساعة أو لأشرات الساعة أو لأماراتها مهم جدا حتى لا يقع الخلط. في الأحاديث والآثار، لأن الفيصل أو الحد الفاصل أو الفارق بين السائل بين أمرات الساعة الصغرى وبين أمراتها الكبرى هي أن الكبرى إذا وقعت فإنها تتتابع. انفراط الحدود تقع في نفس الزمان وهذا هو الحد وأهم حد فاصل في هذا الأمر ومعرفة أشرات الساعة ومعرفة ما صح منها هذا مهم بالنسبة لطالب العلم بالنسبة لطالب العلم هذا مهم جدا لأن أهل البدع وأهل الأهواء يدخلون فيها ما ليس منها ثم يحاكمون الناس إليها ولا شك أنه لا بد من الرجوع في هذا الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما قرره الراسخون في العلم قديما وحديثا لأنهم هم الأعلم بما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الأصل أيضا أن لا تنزل الأحاديث على الأحداث بمعنى أن يجزم الإنسان بأن هذا الحديث في هذا الحدث فإن هذا أمر صطير جدا ويقع بسببه فتن لا يعلمها إلا الله وأما مسألة الاجتهاد في هذا الباب فإنه أمر واسع إذا قامت فيه القراء كما سيأتي معنا في الكلام على في الثلام على ما قرره أهل العلم من خروج النار التي خرجت ببصرا وكذلك ما يأتي من تقارب الزمان فقد اجتهد كثير من أهل العلم على حصولها كالنووي وأبي شامة وابن كثير وأنها وقعت وحدد التاريخ يعني النار التي تخرج بب بالمدينة تضيء لها أعناق الأبل ببصرا وكذلك ما وقع من مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يتقارب الزمان فقد حمله شيخنا العلامة أحمد بن يحي النجمي رحمه الله تعالى وغفر له ونور ضريحه وأسبل عليه شعابيب رحمته وجزاء الله خيرا وسائر علماء السنة حمل ذلك على سرعة التواصل الحديثة هذه من السيارات والطائرات والمراكب والأطباق وما شبه ذلك نقرأ ما يسر الله تعالى من كلام المصنف رحمه الله في أمارات الساعة وأشرافها قال رحمه الله ولمسلم عن أنس قال قال رسول الله, رضي الله, عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى والمصنف رحمه الله تعالى قال ولي مسلم وهذا الحديث يعني حديث أنس قد رواه البخاري أيضا في كتاب الرقاق ورواه مسلم كما ذكر المصنف وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم وقد جاء أيضا الحديث عن عدة من الصحابة فجاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تل الابهام بعدت والساعة كهاتين وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وكذلك ما جاء في عند أحمد و قال ابن كثير بأنه تفرّض به يعني الإمام أحمد عن السبع وصححه او أو حسن سنده من حديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لا تسبقني إن كادت لا لا تسبقني والأحاديث في هذا يعني مجموعة ويشد بعضها بعضا ويشهد لبعضها البعض ومنها حديث أبي جبيرة بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدت في نسمي الساعة بعدت في نسم الساعة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة وقال هذا اسناد صحيح ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا في نسم الساعة قال ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة أي بعدت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها وقوله عليه الصلاة والسلام هنا بعدت هذا مبني لما لم يسمى فاعله أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي بعثهم لأنه يحذق الفاعل إذا علم به أو كان معلوما لا يحتاج معه إلى واسطة ولهم أغراض ومآرب في حذف الفاعل كما هو معلوم خصوصا إذا كان معلوما خلق خلق الإنسان من عجل وقوله أنا والساعة الساعة مرفوع على المعية يعني أنه على العطف معذرة على العطف من جهة أنه نائب الفاعل بعثت أنا والساعة هذا بعثه عليه الصلاة والسلام والساعة أحد اسماء القيامة ومعلوم أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته كما هو مقرر عند العرب وكما قررته الشريعة والساعة يطلق على الجزء غير المعين من النهار والليل كما هو التحقيق في ذلك قد يصطلح على تسميتها بوقت معين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ذنتى ساعة والمراد بالساعة هنا الذي يقوم فيه القيامة في ذلك لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجأ الناس أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة كما ذكر ذلك ابن الأثير وغيره من أهل العلم فجأ أحد أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه العلامة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بعدت أن السهل وقربها أسبوعيه أسبوعيه الوسطى والتي ترها مثل الساعة كفر سير هان ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة فلما خشي أن يسبق قال أوتيتم أوتيتم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذاك أنا ذاك فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعثته عليه الصلاة والسلام من أقرب من أقربه علامات الساعة وهي من علامات الصورة والتي قد وقعت قال الحافظ ابن رجب وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة وقد فسر قوله دعو أن ساعتين وقارن بين السبابة والأسطا بقرب زمانه من الساعة تقرب السبابة من الوسطى وبأن زمان بعثته تعقبه الساعة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة كما قال في الحديث الصحيح أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ومعلوم أيضا هذا كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري له ومعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمة أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأفضلها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من الثلاثين كلهم يزعم عن رسول الله وحيقبض العلم وتكثر, وتكثر الزلاجل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر في المال فيفير وحتى يهم رب المال من من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بني فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الضجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان وحتى تطرع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إن هم سعت أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقوم النساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه ولا تقوم النساعة وقد انصرف الرجل بربل لقحته فلا يطعمه ولا تقوم النساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي, فلا يسقي منه ولا تقوم النساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه ولمسلم عن أبي هريرة لا تقوم الساعة هذا مبحث آخر هذا الحديث كما رأيتم فيه أشراط وأمارات كثيرة من أمارات الساعة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبدأه رسولنا صلى الله عليه وسلم بذكر اكتفال الفئتين العظيمتين من المسلمين وجميع أهل العلم إن زعمنا هذا على أن المراد ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الأمة وأبرها, وأبرها قلوبا في الجمل وصفين والقاعدة في هذا الباب أنه لا يؤخذ بمجرد روايات التأريخ وأنه ينظر في صحيح السنن وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قرره أئمة الإسلام من قديم العهد تبعا للأدلة من أنه لا يخاض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعدل والإنصاف إذا احتاج إلى هذا وفي هذا يقول الحافظ يقول العلامة القحطاني رحمه الله في نوينيته دعم جرى بين الصحابة في الوغى بشيوفهم يوم التقى الجمعان فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشرى مرحومان، وكذلك نبه رحمه الله تعالى في هذه النونية على أن المسلم وعلى أن طالب العلم ينبغي أن يكون حذرا فيما ينقل إليه من أمور التاريخ، وأن أهل التاريخ إنما قصدوا الجمع ولم يقصدوا التحقيق. فقال رحمه الله تعالى لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخطأ كل بنان. وهذه القواعد العظيمة من ضمن نونية القحطان رحمه الله مهمة يحتاجها طالب العلم ولهذا لما كان الحافظ ابن جرير أبو جعفر ابن جرير الطبري المتوفى سنة عشر لما كان عالما كبيرا غاشخا فقيها عالما بالأخبار نبه رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التاريخ على أنه إنما يذكر في هذا المقام ما نقل إليه وقد حسن طوائف من أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فانسكوا وليس للمسلم حاجة في أن يتخوض في هذا الباب وأن يدخل فيه بالرأي والهوى والتصحيح والتصويب والتخطئة وما وما شابه ذلك ومن أحسن ما يروى في هذا الباب وعسى أنني أضبطه ما جاء عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى الإمام التابعي المفسر الكبير الذي قال فيه سفيان بن سعيد الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أنه قال إن الله جل جلاله قد أخبر بما يكون بين أصحاب إن الله جل وعلا قد علم بما يكون بين أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم يخبر يعني أنه رضي عنهم وأرضاهم جل جلاله وكما قال عليه الصلاة والسلام بحسب أصحاب القتل فهذه العلامة وهذا الشرط من أشراطها وهذه الأمارة من أماراتها أمرها عظيم لا تقوم الساعة حتى في فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وفي رواية دعواهما واحدة وقد جاء في حديث هذا حديث أبي فريرة الذي ذكره المسنك قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين به الحق وهذا الحديث رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه وجاء أيضا عنه أنه قال تبترق أمتي في القتين فيمرق بينهما مارقة مارقة تقتلوا أول الطائبتين للحق وهذا عند الإمام أحمد وقد بين طوائفه من أهل العلم كما ذكرت لكم ذلك من أن هذا وما وقع قبل عام الجماعة بين أصحاب الجمل وصفين وكلهم مجتهد قسمهم العلماء على ثلاثة على ثلاثة أقسام. من قاتل مع علي ومن قاتل مع معاوية ومن اعتزل الطائفتين وكل هذه وكلها وكثير من المنقول عبثت به أيدي المتعصبة والكذبة من المؤرخين وقد تكلم العلماء على هذه المسألة وبحثوا فيها. وما يتعلق بها كثيرا في كتبهم وينبغي على طالب العلم أن يكون محققا في هذا الباب قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الواسطية عندما تكلم على حقوق الصحابة قال فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأبسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما روي عنهم وما جاء عنهم من الروايات من أن كثيرا منه مكذوب ولا يصح وما صح فإنه متأول عند أهل السنة لهذا يقول الحافظ ابن بطة ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معه وسبق الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتلون وإنما فضروا على سائر الخلق لأن الخطأ والعد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم فهم رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاهم خير الأمة وما ذكرته من كلامي شيخ الإسلام رحمه الله تنصيصه وهذا ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآتار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير, وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون هكذا قال رحمه الله كما في العقيدة الواسطية وكذلك قال الميزو الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك انتبه وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى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 وجهاد محاء وعبادة ممحصة هذا كلام الحافظ الذهبي وهو كما وصفه الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام يقول بأنه ينبغي أن يطوأ وينبغي إحفاؤه لتصفو القلوب فكيف لو رأى اليوم وقد صار الجهال الذين ينتسبون إلى السنة وهم جهال وصاروا وهم من الجهال مغردين على ما يسمى بتويتر ومفسبكين على ما يسمى في الفيسبوك وموسبين على ما يسمى في الواتساب وما شابه ذلك يتخوضون ويدخلون فيما شجر بين الصحابة وفتحوا لذلك قنوات وظلوا وظلوا عن سواء السبيل تطارق السويدان وعدنان إبراهيم وحسن المالكي ومن شابههم ممن إما أن يكون ممن هو إما أن يكون رافضيا صرفا أو يكون جاهلا مغفلا لا يدري ما يدور حوله إنما أصاب ثقافة وسمي عالما والأصوب أن يقال أصاب سخافة وسمي عالما وهو متعالم فينبغي علينا وإنما أطلت في هذا المقام لأنه يروق لكثير من الناس في هذه الأزمان أن يدخل في ما شجر بين الصحابة قد أفسد قلبه وقلت عبادته وقل علمه مضيع جاعضري في الـ في الـ يعني جاعضري نوام لا يبالي بشيء وكل هذا وهو يتخوض فيما دار. بين الصحابة ما أدري كم بقي عليكم من الوقت لأن إشارة الإرسال للرسائل الأسئلة تتقاذف فهل ترون أن نتوقف عند هذا يا أهل الدريوش الدريوش بارك الله بالجميع كنا نريد أن نعلق على الحديث لكن الأمر يحتاج إلى أنا في بعض المواضع المهمة ما أرى جوابا كم بقي على الوقت فرون أن نقف على هذا طيب هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة بمعنى أن هذا من علاماتها وأماراتها لا تقوم الساعة حتى تقتل, تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وركز على قوله دعواهما وفي اللفظ الآخر دعوتهما واحدة فهم لم يأتوا بدين جديد ولا دعوة جديدة ولا عن الإسلام ولا أحدث شيئا من الحدث وإنما كانوا متأولين معذورين مجتهدين في ترجيح المصالح والمفاسد هذا هو الذي إذا عجز الإنسان عن أن يقف عنده فليقولهم وإلا فلا حاجة له أن يقول وويم الله لولا أن هذا مروي من الكتب لطابت نفوسنا أن لا نسمع ولا نقرأ شيئا مما يظن فيه الوجدة على الصحابة والله جل وعلا حكم عدل سبحانه أراد محنة وفتنة لهم وكما لغيرهم وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قم يروف الاستغفار لهم فشبوهم كما في صحيح مسلم وجاء عنها لما بلغها أن قواما يسبون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أراد الله أن لا عنهم الحسنات أو الخير أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها ثم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقال وحتعث دجالون كذابون طريب من ثلاثين كلهم يزعموا أنه رسول الله هذا أيضا من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي سجالون وإنما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثين مع كفرتهم لأنه أراد والعلم عند الله جل وعلا بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر عن الذين تكون لهم شوكة ويكون لهم, يكون لهم أتباع ويقاتلون على دعواهم ذلك كما حصل من أشهرهم وهو مسيلمة الكذاب، وكما وقع ذلك من الأسود العنسي، وكما وقع أيضا من طليحة الأسد، وكما وقع أيضا من سجاح التميمية، ومن غيرهم ممن زعم النبوة والدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا الأمر، وإلا فإن الذين يدعون النبوة بين الفينة والفينة كذب. لا كترهم الله جل وعلا والواجب على المسلم أن يعلم مثل هذا وأن بداية الدعوة للنبوة ربما يكون ابتداءا في الدين وهذا ما وقع لكثير من الذين ادعوا النبوة من الدعوة في الصلاح والعلم ثم بعد ذلك غلو في أنفسهم حتى حتى اتبعهم الناس على هذه الدعوة أو الدعوة الباطلة وهذا الأمر الذي أقبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في جملة كجملة من الأحاديث منها حديث ثوبان رضي الله عنه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى يعبد الأوثان وإنه سيكون في أمة ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي هذا الحديث عند الإمام أحمد بهذه الرواية وقد جاء عددهم في حديثة مختلفة ولكن الأكثر أنها على الثلاثين في الجزم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو أصح الأحاديث في هذا الباب وقد سمى جاء تسمية بعضهم في بعض الأحاديث ومنها ما حسنه الحافظ ابن حجر من حديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مشيرمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حليفة وثقيف وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر ولكن الظاهر لأنه لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام وقد ذكر العلماء رحمهم الله وتتبعوا التأريخ للذين وقع منهم الدعوة للنبوة وهؤلاء دجالون كذابون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم والدجال صيغة مبارغة من الدجل والكذب والمخرقة والافتئات والباطل وآخر هؤلاء كما يقول الحافظ ابن حجر الدجال الأكبر وهو المسيح الدجال المصنف مع الله فهؤلاء دجالون كذابون يدعون النبوة ويجدون لهم يا ياقوتاء أتباعا فلا تعجب أن يتبع الأتباع أمثال هؤلاء الضّضلال الذين ملأوا السهل والجبل وما وكان يقال هذا كان يقال هذا عند العرب يقولون ملأ السهل والجبل أما اليوم تقول الذين ملأوا تويتر والمواقع والشبكات يدعون الناس إلى الباطل المحض الصرف يدعونهم إلى قتل أنفسهم وتدمير منجزاتهم واقتصادهم ثم يتبعونهم ويقولون بأنهم يقيمون ثورة ويقولون ثورة وما شابه ذلك من أنهم يخرجون على هؤلاء الذين سموهم بالطغاة وإنما يأتون أحيانا بمن هو أطغاء منهم الواجب على المسلم أن ينظر في هذه الفتنة التي بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله كما جاء في حديث حليفة بن اليمان إن لم أهم أنه عليه الصلاة والسلام قال وما صنعت فتنة مذكانة الدنيا إلا وهي للدجال والحديث عند أحمد وبالصحيحة وبالصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله ومعنى هذا الحديث أن هذه الفتنة الواقعة التي تقع في الناس التي تقع في الناس إنما هي ممهدات وموطئات لاتباع فمن قبلها قبل هذه الفتن وأشربها ودخل فيها ولجأ وولجأ فيها فإنه حري به عياضا بالله ونسأل الله أن يعافينا حري به أن يكون في ذلك تابعا للدجال ولهذا انظروا كيف أخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كيف أخبر أن جنود الدجان هم الخوارج كما جاء في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره أن عليه الصلاة والسلام قال ينشأ نشؤ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم كلما خرج لهم قرن قطع فخرج آخر فقطع قال ابن عمر حتى عدت عشرين قال حتى يخرج في عراضهم الدجال وفي رواية حتى يخرج في أصلهم الدجال تأمل يا في حتى يخرج في أصلهم الدجال هذا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الفتن تحمل هؤلاء الخوارج من مركب الضلال إلى مركب ومن مركب إلى مركب حتى تصل بهم إلى أن يكونوا أنصارا للدجال وهم مسالح الدجال الذين يقاتلون عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه ويقتلون أهل الإسلام كما قتلوهم في هذا الزمان يقتلونهم في آخر الزمان فيقاتلون مع الدجال فالحذر من هذه البتن والحذر من الولوج فيها والحذر من أن يتهاون المسلم فيها بل يعتصم بحبل الله ويستمسك بهذ الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نجاة لقائل ولا متكلم ولا داع إلا لنزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور عظيمة بعضها ربما نفصل فيها ونحتاج فيها إلى التفصيل لمسيس الحاجة إليها وشدة الحاجة والفهم لها وضع أمره ظاهر لأن هذا الحديث أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد ذكر فيه عصور الله صلى الله عليه وسلم أكثر أكثر أشراف الساعة وأكثر علاماتها وأمراتها نعلمنا إن شاء الله تعالى بهذا القدر سنكتفي ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد لمحابه ومراضيه فيجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه فوولي ذلك والقادر عليه يقول هذا رجل فسرت يده اليمنى على مستوى الساعد ووضعت له جبيرة فهو الآن لا يستطيع أن يتوضى بحيث يحس بألم في يده عندما ينحني كما أنه يصعب عليه استعمال يد واحدة وهي اليسرى في الوضوء فهو يسأل هل يتيمم فقط أم ماذا عليه بالضبط في حالته هذا الذي عليه أنه يمسح على الجبيرة ويغسل ما كشف من أعضائه وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية فيمسح على الجبيرة ويستعين بمن يساعده على المسح عليها إن شاء الله تعالى يقول بعد ذلك تقول أعمل في البساتين سائلة تقول أعمل في البساتين تجوز صلاتي في العراء وأحيانا نفقد الماء إلا ماء الشرب الذي نحمل معنا فهل لي جمع الظهر والعصر لفقد الماء إذ إني أخرج من الفجر ولا أعود إلى البيت إلا بعد المغرب أما مسألة الجمع فإن كان هذه البساتين وهذه المزارع التي تخرج فيها هي مسافة سفر فلا بأس أن تجمع وأما إذا كانت في نفس البلد وفي نفس المدينة فلا يجوز الجمع ولا القصر بحال من الأحوال لأن الجمع والقصر إنما هم هم رخصتان بسهل سفر لعلة السفر, السفر عدا المريض مرضا سوريا كالمستحاضة يعني و جمعا سوريا بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها وكذلك المريض قليل شقعه الصلاة في وقتها ف مسألة التيمم إذا لم يكن عندهم إلا ماء الشرب ويخشون هلكة أنفسهم فإنهم يتيممون لأنهم سيحتاجون إلى هذا الماء لشربه فيتيممون والحمد لله قد رخص الله, الله جل وعلا ببدل التيمم عن الماء يقول سائل نقول بارك الله فيكم وفيكم وفي علمكم وفيكم بارك الله هذا رجل من أقربائي أشار عليه بعض معارفي أن يرشح نفسه للانتخابات المجالس الجماعية مستغلين بذلك حصه على نفع الناس وبدل الخير لهم ونصحته بالإعراض عن هذا الأمر كليا وأخبرته بأن هذا من الديمقراطية الجاهلية وبينت له أقوال العلماء في الانتخابات وأنها ليست من الإسلام فاستجاب لذلك والحمد لله ومع ذلك فأنا أسألكم أن توجه له نصيحة بخصوص هذا الأمر لكي يرتاح أكثر ويكون على بينه من أمره وجزاك الله خيرا هو ما ذكرت له كاف إن شاء الله تعالى في نصحه والذين عرضوا عليه هذا ما أرادوا به خيرا وإنما أرادوا أن يشغلوه عن ما هو فيه من الخير والقيام بمصالح الناس حتى يتوها في السياسة ويضيع فيها ويذهب بركة الخير الذي هو عليه ثم يتسلط فيه الذين يسيسونه ويستخدمونه في مصالح أنفسهم فما دام أن هذا الرجل قائم بها الخير الذي هوه فلن يريدون قطعه عن الطريق الحق عن الطريق الصالح وكما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته منذ مئة عام والإخوان المسلمون يبحثون عن أهل الخير الذين فيهم خير ليوصلوهم إلى هذه السدة الذين ما حصلوا فيها ولا حتى قلامة الظهر بل ما تسببت إلا في إضعاف المسلمين والاقتتال بينهم وقتلهم وإضعافهم يجب عليه أن يقبل نصائح العلماء وأيضا أن يلبس عليه ببعض ما صدر من فتاوى أهل العلم في هذا الباب فإنهم مجتهدون لهم اشتهدوا في الباب ولو رأوا هذه المفاسد التي رآها غيرهم من أهل العلم والتي لا تزال في ازدياد وفي ارتفاع وفي ظلوب وفي, وفي وفي شر لما أفتوا بمدر هذه الفتاوى وهم لله الحمد نحسبهم أرادوا خيرا اشتهدوا في هذا الباب فإن يقبل من نصحه فيها فيه والله أعلم. يقول إحسان الله إليكم أجد حرجا وضيقا في الاقتسال نهار الجمعة غسل الجمعة في ليلة الجمعة لا يقع الاغتسال لجمعة إلا بطلوع فجرها عند جماهير أهل العلم. اللي نقلوا بيوؤ الذين قالوا. قال ييني أهل العلم من القائلين بالوجوب أو من القائلين بالاستحباب أن الاغتسال لا يعني أوليها يوم الجمعة إلا بأن يغتسل بعد طلوع فجرها والله أعلم فمن اغتسل ليلة الجمعة